Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. Alm Al-Quran. Halak Al-Insan. Almuhul Bayan. Al-Sunus Al-Qamar. Bhusban. Al-Najm Al-Shajar. Yasjudan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان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 Qarfi lamaqtumis hul naisum qablahum wallajan. Fabi ayy alaiy Rabbku ma tukathiban. Kaa nahu n al yaqut wal Hal jazaul ihsan, ilah ihsan. Fabi ay alai Rabbikumatukathiban, wamil dunihi ma jannatan. Fabi ay alai Rabbikumatukathiban,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 لن يقم ئهُن إنسٌ قبلهم ولا جان فبأي آلٍ ربك ما تكذبان متكئين على رف رف خبر وعبقري حسان فبأي آلٍ ربك تكذبان. تابع رك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.